وَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْخَانُ لِيُبَدِّي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَ أتِيمَةٍ وَقَالَ مَا نَعَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا إلَّا أَوْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَعَ إِنِّي لَكُمَا لمن الناصحين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 كما بدأكم تعودون فرِيقاً هدا وفرِيقاً حق عليه مضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أمادون لله أمادون لله ويحسبون أنهم ويحسبون أنهم مهتدون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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عَلَيْكُمْ ويودرونكم يقصون عليكم آيات ويودرونكم نقاء يومكم هذا يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارت فيها جميعا قالت أخرى قالت أخرى لهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم فأتهم عذاب ضعفهم من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت قولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فرض فذوقوا العذاب فدوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق سماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 حتى إذا قلت سحاب ثقادات قل لبلد ميت.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 قال الملا الذي نستكبر من قومه للذين السبِع فلِلذِين السبِع فلِمَن آمَنَ مِنْهُم أتعلمون أتعلمون أن صالح مرسل من ربي قالوا إن بما أرسل به مؤمنون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 فأتقننا منهم فأغرقناهم في اليوم بأنهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأوَثَّنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَبِّغُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَمَغَارِبَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِلَ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 وَمَن يَسْتَحِيُّنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِن رَب بِكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدَنَا مُوسَىٰ ثلاثين لَيْلَةً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 من الخاسرين، ولما رجع موسى، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان الناس، قال بسماء خلفتموني من بعدي، أعجلتم أنذر ربكم، وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.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 كانوا يفسقون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 ولقد درَّنَّا لِجَعَنَّ مَكْثِيراً مِنَ الجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ دَرَّنَّا لِجَعَنَّ مَكْثِيراً كَثِيراً مِنَ الجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَاصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْعَنَّاعِ بَلْ هُمْ أَضَلٌّ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 وَإِنَّ تَدْعُوْهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوْنَ وَتَرَاهُمْ يَاضْرُونَ إلَيْكَ وَتَرَاهُمْ يَاضْرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ خُذِ الْعَفْفَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْفَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا مِنَ الشَّيْطَانِ نزغ فَاسْتَعِذْ